يا أيها الذين آمنوا كونوا قوما بالقسشة داءا لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إِن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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا